الباب الثامن عشر ومئة باب استحباب القميص عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن الباب التاسع عشر ومئة